لانه ل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للذين كفروا الحياه الدنيا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 وما ل ك ت اختلف ب بالحق ليحكم بين, الناس ليحكم بين الناس فيما ا ليحكم و ا فيه و م الا خ ت ف فيه إ ل الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم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 و ل م ا ي أ ت و س م ع ه ا ل ذ ي ن خ ل و ا من ق ب ل ك م م س ت ه م ا للعلوم ب أ س ا و ض ر و ز ل ا س ت ه م الاسلاميه ب أ وزلزلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصروا الله حتى ي ق ل ل ل ر س و و الله ذ ي ن آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى ن ص ر الله أ ل ا إن نصر الله قريب أ ل ا إ ن نصر الله قريب يسألونك م ا ا ذ ي ن ف ق و ن قل م ا أ ن ف ق ت م من خ ي ر ف ل ل و ا ل د ي ن و ا ل أ ق ر ب ي ن م ا ل ي ت ا م ى و ا ل م س ا ك ي ن وابن السبيل وما تفعلوا من خير ف إ ن الله به عليم